أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 بعد ما عقلوه. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم ب فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به, ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 يَشْتَرُوْ بِهِ ثَمَنًا لِيَشْتَرُوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ الَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ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 بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون